124. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سأتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون 125. فلما جاء مودي أنبورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين 126. يا موسى إنه أنا الله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 تَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا مَنَطَقْتُ الطَّهْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ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 فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخل لي برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدود أن كان من الغائبين اذن نعذبن معذبا شديدا او لا اذبحنه او لا ياتي الي بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال حط بنا لم تحقذه وجيتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امراة تملك موطئا كل شيء ولها عرف عظيم وَجَدتَهَا وَقَوْمًا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَا يَسْجُدُونَ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَآءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رب العرش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 117. قالت يا أيها الملوافتوني في أمري ما كنت قاطعة أمر حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظر ماذا تأمرين 119. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أدلة وكذلك يفعلون وَإِني مُرْسِلَةٌ إلَ بِهَذِيَة فَنظِرَةُ بِماَا يُجع الْمُرْسَلُون فَلَ مَا جَاءزُ لَيْمََ قَالََاةُ مِ الدُّونَ لِِمالٍ فَمَاتَان يَ اللهَّهُ خَيرُم مِ متَكُمْ بلتُم بِهَذِيَّةِكُمْ أرجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملوى أيكم ياتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لخوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلم يراه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غلي قال نكروا لها عرشانا انظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل آكذا عرشك قالت كأنه هو ووتينا العلم من قبلها وكنا مَا وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم 126. قيل له دفل الصرح فلما رأته حسبته نجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قواريد قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين 127. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن عبدوا الله فإذا هم فريقون يختصمون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 قالوا تقاسموا بالله لنبيته انه اهلمكم فلنقول ان لوليه ثم لنقول ان لوليه ما شهدنا مهلك اهده واننا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ولن يشعروا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 وَيَمْطُرُ عَلَيْكُم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ۗ أَمَّا اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم الْمُشْرِكُونَ أم ۖ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ فَأَنبَتَ نَبِيٌّ حَدَائِقَ بَاتَتْ بَهْجَةً مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَنْتُمْ بِتُ شَجَرَهَا أَيَلهُم نَعْمُوا بَلِ الْقَوْمُ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُمْ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجَعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَاهُمْ مَعَ قَلِيلًا مَا تَذَكَرُونَ ام من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يغسل الرياح بشرا بينات رحمته الهي الله تعالى الله عن ما يشركون ام من يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض الله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 لقد وعدنا هذا نحن آباؤنا من قبل هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزم عليهم ولا تكون في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين كُ الْعَسَاءي يكَُ رَضِ فَ لَكُم بَعْضُ الذي تَسَْاجِوا وَإِن رَبكَ لَ فَض على الناسَّاسِ وََلَ كثَرَهُم لاَا يشقُرُون وَإِنَّ رَبَّكَ لا يعلَُ مَا تُكِ صُذُر وَمَا يعالمُون وَمَن غائبَةٍ في السَّماء وَأَوْضَّ فِي بتَابٍِ مُبون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 سَيَفْأَمُونَ بِآيَاتِنَا لا يُنْقَمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّنَّهُمْ من كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ قَال الكَذَّبَةُ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 وكل نتو مداخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صمع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ مَنْ ومن جاء بالسيئة فقبت وجوههم في النار هل تجزون إِلَّا مَا ما كنتم تعملون 115. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو فمَنهْتَد فَإِماَا يَهْتَدلِ نَفْسِ وَمَوغَُّ فَقُلْ إِ مَا أَن مِنَ المُنذِرين وَقُلِ الْ الحَمْد لِلَّه سَيركُ ماَا ياتِه فَتَعرِفونَهاَا وَما رَبّكَ بِغوفِلٍ عََّا